عيودنا متردنا نتأمل في بعض السفاة الله ولنأخذ سفاة الله كثالث القصة الجليلة الموجودة في الأطراش الأول من كفر التكوين قصة الأيام السفة وعمل النسي هذه القصة تركت تاثيرا كبيرا في كثير من القديسين لدرجة بتالفت عنها فجر وكانت اكتمارس اكتمال يعني ستة في الايام سته يعني ستة الامير اسماعيل اكتمارس القديس فاكله كبير واكتمارس القديس محمد اهبيه الحمد اختبار الجديد إيفانوس. ناس كثير ألفوا فتات على هذا الإطاحة الأول من تفري التكوين لأنه صورة في منتهى الجمال لعمل ربنا. شل باد خلق الله السماوات والأرض، وكان في الأرض خلبة وخالية. وفي بعض الاوقات يقولوا ما امور وعلى وجه الغم ظلمه وروح الله يرجح على وجه المياه ثم قال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه فتى وفتى الله بين النور والظلمه ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما وحدا في البدء يعني في بدء الخليقه في بدء هذه الفصة التي نعيشها الآن بدء هذا الوجود بدء هذا الوجود اللي اشنا فيه في البدء دخلت الله السباة والأرض أما قبل هذا في الأذن فكان الله يعيش وحده كان الله يعيش وحده بلا مخلوقات وكان مكتشيا بذاته ولم يكن محتاجا الى شيء وكان ربنا مع انه لم يخلق الا ان الخلق ليس جديدا عليه ربنا ما فيش حاجه بتجد عليه كل المخلوقات التي سيخلقها موجودة في ذهنه منذ الأزل. يعني صورتك وكلك أنتم دلوقتي في هذا الاجتماع وغيره كانت موجودة في ذهن الله منذ الأزل قبل أن يخلق العالم. شيفكو واحد واحد. كل واحد بصرته بتاريخه. بين حيت وبادئته واضح امام الله الله لا تجد عليه حال وكان الله يحب هذه الصوره قبل ان يخلقها وبالاجل هذا خلقها الله أعطى العدم نعمه الوجود من صلاح الله ومن جوده أعطى العدم نعمت الوجود. لأن حب الله أوجد ما لم يكن. من تواضع الله، من يشأ أن يكون موجودا وحده، فخل فيك كائنات توجد معه. تواضع كبير. ربنا محبش يكون موجود لوحده، خلا كائنات تكون موجودة معه. محبش يكون حي. وعاقل لوحده اوجد كائنات لها الحياة ولها العقل بحب الشكون له حرية الاراده يتصرف كما يشاء لوحده اوجد مخلوقات لها حرية اراده خلقنا على صورته ومثاله في العقل في الحياة في الوجود في حرية الاراده في البر كما كنا سابق في نشطة لا نعرفها بدأ الله يخلق دل من ربنا يشتغل في الوقت المناسب بالطريق المناسب يقول يا رب ماذا يقول يقولك في الوقت المناسب وماذا تتنتهي من الخلق. من رفت المناسب وبالطريقة المناسبة وبالصورة الجميلة الرائعة في هذا البدء أول ما ربنا على الثلاث ساعة التفر قد أدت فابتدي أخلق منذ الوقت رح خلق اجتماعه الأرض اجتماعه الأرض خلق المادة اللي عمل منها السماء الأرض دي وبعدين ابتدا يشكلها زي واحد نجار يشتري ثلاث اربع امتار خشب وياخد الخشب دي ينشرها والخشب دي بالفاره والخشب دي بالربو والخشب دي بالمنشار ويقعد يوضب ودي بالمسمار ودي كذا ودي يتحطه ودي يوضبها لغايه لما بعد شويه تلاقوا صدق بلاد مكتب كرسي بتتريح عليه بيتسمن هوا فربنا الأول في الأول السماء والارض وابتدى يصنع. في الحقيقة قصة الخليقة تدل على الشكمة العجيب اللي عند ربنا، والفن العجيب اللي عند ربنا، والنظام العجيب اللي عند ربنا، والجمال العجيب اللي عند ربنا. كل شيء بحكمه قد سمعته وبجمال عزيز قد صوره لما انا اتصور مثلا فربنا خلق ملايين الناس الاف الملايين بيتجددوا باستمرار في بعض بلاد الهند ولا غيره فيها خمسمائه مليون ولا حاجه والصين فيها 700 مليون يعني نفس مطار وبيتجددوا وتلاقي كل واحد من دول بصمة صباعه تختلف عن الثاني كل الموجودين في الاجتماع ده كل واحد بصمة صباعه تختلف عن الثاني اين عبدالده رب عندك من هاته الملايين من قراء البصلات ملايين الملايين كل واحد بصمته تختلف عن الثاني هكذا الشخص ده البدر عديد ده لما اخذ فنان بيعمل له عشرين ولا 30 بيقول له فنان لكن ده يعمل لبطنة الصباح ده ملايين الملايين من النماذج لانه طبعا الناس اللي في العالم بيموتوا بيجرهم وبيموتوا بيموتوا وكل واحد بطنة صباعه و عن الاخر الله عجيب فنان و يشد الجمال احسن في ناس يفتكروا ان التقوى والقداسه انه يكون مضعدا مبهدل مبيهتمش بحاجه ويفتكروا ان ده نص وجد وعدم الاهتمام بالدنيا لا ابدا الله لما خلق العالم خلقه في منتهى الجمال في منتهى الاكتفاء والنظام وده بيشتغل مع ده. لا يكفي اننا نبص في الفلك في النجوم وعلاقتها ببعض في الكواكب وعلاقتها ببعض في قانون الفلك العجيب اللي بيمشي كل هذه الكائنات في نظام لا تحيد عنه اطلاقا النجم الفلاني يظهر في الساعه الفلانيه ويستفي في الساعه الفلانيه القمر ودورانه حول الارض والارض ودورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس حاجه بدقه عجيبه لا تتغير اطلاقا ادق من الساعات اللي عندك دي في منتهي اجر ربنا منظم الكون ده بطريقه عجيبه قاعد يتكلم فيه ويحط له قوانين ويحط له انظمه تعال يا شمس تعال يا أمر تعال يا أرض فنظم العلاقات بينكم بطريقة لا تشري ولا ترتبط ولا تتغير ملايين السنين منظم، منظم كل منظم فيه موطيف وجميل. جميل بالعريف مرة كان اسمه مع الله في السماء والاستاذ الدكتور احمد ذاتي باشا كان مدير الجامعة فوق ملوآت وكان ودير فوق ملوآت الكلام نفسه عباره عن موسيقى وهم بينسط السماء والنجوم اللي فيه موسيقى سيقرأ كلامة لإنه فيه وزي كل ده وقعد يطور النجوم دي كمان لو كانت صحكنا راسطة كل نبنا بيدور حوالي نفس من الغرب للشارك و بيرقض و حوالين مجنوعة من الشموس و اقوى الشموس كلها في في حكالات مبتهجة بالانوار و والدوران و الدوران حدا مش رقول عليه و اقوى ربنا و معذب الشغلانة دية ربنا ها, ها دي على هذه الحاشلة الراسطة في السماء والنجوم النبون بتلف حوالين بعد و بتلف وصدور حول نفسها وصدور حول نفسها كده وصولين وصولين كده وحاجة كده بيسرد عليها الملايكة نئيس السم والحبب عجيب في في هذا النظام اللي عمله ربنا كل ما عمله جميل ورائع، جميل ورائع. ده تجد كل جزء عمل ربنا في الإنسان له هذا كمان خذ القلب ك... كاله دقيقة جدا بدون شخص وتستقبل دم وتترك دم وتغذي اورده وشرايين وتغذي شعيرات دموية الشعيرات الدموية تغذي انسجه وحاجات مش معقوله بحركه عجيبه لو اختلت تقول هنا في مرحلة اتحرك عليها لو واحد فيك وقعد تصد بأس رسمه هل ويشوف الهدات ازاي بتنشي بطريقة كده لا تتغير ولا تتبدل بأس رسم كده عديد يقف اخطد الهدات لو لا أحزة واحدة بتتغير يقول لك في ثلاثة دي مش الصورة الالهية اللي ربنا عمل بها الهد وديها هذة اللي لا تحتاج هل بقول ما تتركش يعني سبسة سب بأس بابتفاع عشان صفاء مش نقول ابدا الكلام ده وبعدين المخ وما فيه من مراكز ده مركز للحركة وده مركز للتامع وده مركز للنظر وده مركز للشعور وده حاجات مش نقولها ده اللسان كآلة منطقة لا مجهودات العالم كلها ما تقباش تعمل لسان هذا العالم اللي طير الحديث في الهواء ووصله للقمر ميقدرش يعمل لتان عدد ان خرجت جه جيش في يقول ان الدكتور برنار استاذ القلب اول رائد للقلوب اللي نقل القلوب في العالم قال انا فشل وماحبتش قلب القلوب تاني يا ربنا سرطت القلب في الجسد عملية فنيه دي السر لسه لسه نسلمهاش لحد لسه مش كل واحد يقدر يحط قلب بقل قلب, قلب ده القلب له قالب مهجن بيتحط الطريقته ايه علاقة القلب بالانسجه اللي حواليه ومدى استجابتها ليه هذا غير معقول ايه قوانين الوراثه اللي موجوده في الانسان وبيتكلمها من جيل لجيل ويطلع الوضع تغير تضبط فيديش كده تقول هيمنت ابوه من مناصير امه شعر مش عارف جدته وحاجه مش معقوله بس حاجه مرسومه يا اسمك بلاش حبيب جدا في هذا العالم الذي صنعه حكمت نظام انسجام وترابط جمال جمال عجيب هو تذكر جمال شيء كنت ده, ده, ده لا يمكن كل حيوان له جماله واستساقه على الاقل ان لم يكن جمال الوجه جمال العمل وجمال الاجهزه وجمال الاداء وجمال التنوع يكفي في هذا الاعجاز العجيب ان السيد المسيح لما تكلم عن الزهر قال ولا سليمان في كل مقدس كان يلبس كواحده منها فكل عالم كله موت لا شخص يطمع وردة كده مره شفت لوحه صناعي قلت ايه ده الوان ولكن ليست فيه حياه وليست فيه رائحه وليس فيه الرسم العجيب بتاع ربنا ولا توزيع الالوان بتاعه ربنا وانا كنت احيانا امشي في الصحراء الاقي زهره من ظهور الصحراء اقوله ربك رب شايف فيها كده وقوله لك يا رب دي يدل على انك انت خالق قدير وحكيم وعجيب الله خالق اعطانا قصة كيف نعمل كيف خلق السماوات والأرض وده نوم انت يا, ده يا ربنا يعني تواضعوا خلق العالي والأرض السماء والأرض خلق العالي والأرض فهي رب الخلائق العالِمَة يقول يا من الوصي من هُشمي خلق برّكَ يا مشتاق يا من ربنا خلق تما والار الأرض خلق الأرواح والمادة خلق الارواح والمادة فبالروح وال والمادة برّ المادّة لما تيجي في ايدي الله تبقى حَدّ جميل ألي حاجة بسيطة ربنا تبقى جميلة في يدي لهذه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه طب ازاي يا رب السماوات بتحدث بمجدك وازاي بتخبر بعمل يديك بتعطي صوره الحبيبه جميله عن الله الخالق المبدع ده ضروري ضروري وبعدين خلق الله السماوات والارض خلق الكائنات السمائيه وخلق الأرضية خلق عالم الروح وخلق عالم الماده خلق كل هذه الكتله من الحياه واللاحياه للجانبات الجنادات خلق وبعدين ورانا ربنا ان كل عمل يتكامل بالوقت اشنا جنشت بالحيل او الجل والسرعة ولادن كل الشيكة تيجي بحواجة ولازم كل عالدنيا بالوقت يعني دلوقتي يتني عن الدني ربنا دار طويل ويشتغل في كدو ووحدة وحدة وحدة لما تخص. هل يقدر ربنا يصلى العالم ثلاثة. في لحظة؟ هل تكتيئ؟ واليوم مش 24 وعشرين ساعة زي دا ما أنتوا فكرين. لأن الشمس خلها في اليوم الرابع. يبقى الأربعة أيام الأولى ما كانتش أيام شمسية. لأن ما كانش في شمس ساعات. واليوم السابع خيل عنه انه بدأ وننتهاش في هذه الوقت احنا نفتة في اليوم السابع تقول انه قد ايه وهيك المهم ربنا في كل حدود يقول يا جماعة بنشرح واجف نشتغل واحدة واحدة لما تروح طيب يقدر يعمل كل حوضة لحظة وسننتهى النظام لكن نريد ان يعطيني درس. انا حطت الماده دي في الشاشه <تصفيق> والموزن ابتدي انا واحد واطلع دي لفوق وانزل دي لتحت وبعدين اللي فوق ده ازله واعمل له تمارين ثلج واللي تحت ارتبه افصل الارض عن المليه المليه اطلع منها حاجات والارض اطلع منها حاجات واوقف الكل وفي الاخر اكله اذن واخر الكل اسلق حواء. حاجة نسن الله ثلاث خلق الخلاء السماوات والارض واول ما خلقهم كانت الارض بعض الترجمات يقول غامره ومستكره وكل كانت الارض قاحله وخاويه ومغموره بالمياه صوره صعبه أرض غامرة مغموره بالمياه أرض شربه أرض خانية أرض مظلمة لكن على الرغم من كل هذا روح الله يرث على نفسه يرث على هذا السراب يرث على هذه الظلمه يرث على هذه الثيمة المعظومة بالمليا لا عليها وفي خالية وخربة وظلع الشلاف قريب من تذري ستأتي سأعطي وشينه ذن ستمتعين بالجمال والنجام والحياة والانتجام وكل شيء ينظر الله إلى الأرض الخربة فيرى فيها الصورة الجميلة بتعطي الهد مش الصورة الشريبة بتعطي اليوم يا أي واحد كيف نظر ان هذا الخراب فنيئ لا أبايا ربك حاجة تبيح بي انت تشلع حاجة زي كده وانك تفني حبيبي كل حاجة بوقته خليك ساكت لما تشوف النتيجة في الأس ذي واحد تجيله تجارب وفيله مطائب وفيله آلام وفيله متاعب وانت يا رب ده للأرض شريبة وقاوة وعراوة الغمر ظلم ولا ما روح الله يرفع على المياه أشوف الصورة في الآخر ما تصلش للصورة الواقعي بصل للصورة في الآخر بصل للصورة في الآخر الله قعد يرتب قعد يوضع البد آخذ يرتب آخذ يوضع في البد خلق الله السماء والارض وكانت الأرض خلبة وخالية وعلى وقت الامر ظلمه فما شاء الله يرش على وقت المياه حياته حياه كل انسان قد تبدى حياة شرده وخاليه مغموره بالمياه غطه المياه مسكت فترى جازت دفوث الماء الذي الجمهية له جازت وغتتها المياه ولكن مع ان المياه غتتها روح الله خير الشعلا فينيه وهي جوى ربنا يقول لك النور وهي جوى سربني يقول تخرج حياه من هذه المياه وهي تجد الأرض بعمر عن جنه فيها الزهر والثمر وفيها كل شيء جميل مثل أصي الساعة في حينه الناظر إلى الأرض في اليوم الأول يراها مختلفه جدا عن الأرض في اليوم السادس صوره مختلفة تمام الاختلاف يدل على عمل الله العظيم مع كل نفس مع كل إنسان مع كل طبيعة ازاي ربنا بيغير ويبدل ويودد ويعمل كل حد انا يا رب مش لما كن مغمور بالمياه ابدا ما دام روحك بكرش على يس المياه و انا حينما الظلمه تكتمس لاني ساسمع صوتك بعد حين تقول ياكل نور سيكون نور وترى النور انه حسن انا اريد ان لما لأي الارض اتهت خاربة تتفلحها بكل الكائنات الحية فيما بعد وتعمرها لدرجة ان يسموها المغمورة يقول سكان المغمورة فتعمل حاجات كتير بس انا ما تغيقش من الحالة الاولى لا بدأ تبغيش وما تقلقش تقول لا يا رب ما زند الوقت تصلح الارض مش هتصل حدرس اليوم التالي. فاين أي وقت يا رب تأكل مشيت؟ هل حسب بحد اليوم التالي؟ والتأكل مشيتك وكل حاجة هتمشي بظروف. فاين كل الأرض خريبة وخالية وعلى يطر الزمر زلمة ويرص ما يرص على حمير. شوف الكتاب يقول في البدء قال الله سموات الأرض ما أمشي السموات كانت خريبة. ألو كانت الأرض خريبة؟ يعني السماوات من يومها مسلحه لأن السماوات ترمز للعلوم وللجمال وللسنون وللروح ودي ما بتكونش شركه خلق الله السماء بعيده عن هذا الخراب والأرض كانت شركه الارض ترمز للماده وزي بعض هذا الخراب عندما يدخل سيادة الله يتحول إلى هذه الجنات العديدة هذه الظلمه عندما تدخل سيادة الله سيأمل من عمل المهم أن ربنا مستدر هذه الصورة ويشتغل فيها لا تظن أن كنت وكنت بعيد عن عنوية ربنا ولا تظن ان الله هو اله الكديفين فقط ولا تظن ان روح الله يرفع على الابرار فقط ابدا الله بيرس روحه بيرس على الارض الخاربة للساوية المغمورة بالمين طيب بيرس عليه يقول لك لا يحتاج التشائل كديدا للمرضى هذه الارض الخربه هي اللي تحتاج ان روحي ترث عليها لحظه ما نقلش روح الله كان يرث على السماوات قال بيرث عليها في الميه فهل يا عيني قريب. انت خربان وانا جنبك على طول. انت سايح في البراري والكسار اجيب الخروف الضال تلاقي روح ربنا بيرث وراس وكل كل حد والتسع والستين بيقول ترك التسع والستين مش ترى كمان عنهم هي روح ولازم ترص على الحد الحته الخرب دي اللي بقت لما اتنصح انا عرفت كده ليه والله يا رب ماليش ربان قال ما تخلي روح ترص عليا انا مغمور بالمياه لشوش يسوع لان انا قد مطرح ما تخلي روحك ترص عليا لانه مليان بالظلمه وروحك تيجي وتقول لي ليك نور ما اشهى كلمه ليكن نور في سمع الارض البرد قاعده تعبانه والظلمه تعباها ومش قادره تتخلص من الظلمه بتاعتها لانه تقف الارض بتمنع الظلمه عن نفسها وانما ربنا تدخل الموضوع ان يكون نور فكان نور لاحظ العباره دي ادقت من من انه يقول للشيء كن فيكون في لأنه يقول للشيء كن الضيء هو ملهوش وجود يقول له كن فيقول لي لكن ليكن نور هو بالتعبير الدقيق ليكن نور, نور يعني مش هيقول للنور كن هو فين النور ده اللي هيقول له كن لو كان موجود ما هو يكلمه بخلاص قال الله ليكن نور فكان نور رأى الله النور أنه حسن الله قرات هي طريقه البناء وليس طريقه التحطيم كانت موجوده ظلمه لم يقل الله لا تقل ظلمه لن يحطم الله الظلمه انما الله يضيء شمع قال الله ياكل نور فكان نور وراى الله النور انه حسن وخدت الله بيد النور والظلم يعني الظلم مثل فضل تعالى تبرا يا رب ما تبتس على الظلم ليه؟ وإن أنا أطبع عليه لي سميها عاد والنور اللعب من بيها بكفش في الجنة الدين رب الظلم ليه قال ليه هذا الهن لأي توم القيامة الظلم لا أمدا وبعد القيامة لحد أنت تولي الابدي ازاي لان الاشرار سيطرحون في الظلم الخارجي يعني اكدد البرد الظلم الله افعل ناخ الظلم وخلق النور وراء النور قال له, له حسن ولم يقل الكتاب وراء الله الظلم أنها ربيح ربنا ما بيتكلمش عن الحاجات الوحشان خلوا الظلم بحالها مرمية نطرف مرية مرمية, مرمية. المهم مش ننخلق نور ونرى النور أنها حسن والظلم هكعد بل أن تنواح فينا في المنطق ده خلق حفظ كله باخده في الظلم ايه ظلمة اللي أعادت هنا ولا تكن ظلمة وانت من الظلمة ولا ظلمة بعد اليوم وهي تأثاث وهي وكانت عدى شرب كان داودا شرب قراء رباني موجودش قال الله لياكم منه ما الطريقة التي في العمل المهم مش احنا نقرأ سفر التكوين المهم بنشوف ايه شبك تردني طريقة اللحة العمل أول طريقة قلنا الجمال والنظام والشكمة داني شاجة قلنا كل شيء في وقته بهدوء بترتيب لا يتم يجي معادي ثالث شيء العمل الإيجابي البناه لم يقل الله لا تكن ظلمة إنما قال ليكن نور فكان نور ورأى الله النور قد نقوه حسن ولم يقل على الظلمة إنها رضيئة ستقى على علي قاتل نور النور ده بالعقل بالظلم ممكن تجيب ما ممكن تجيب ده انت لو عشت في نور مستمر اعطابك تبحثتها ده ربي الحاجة بالظلم ايضا تجيب تخليك ثلاثة تخلي اعطابك كيف ده برضو ليها قيمة وليها فايده اذا وقعت الظلم في يد الله يعمل بها خيرا تمه كان ظلمة ووقع في أيضا الله عمل بسيف وبيلاطس كان ظلمة ورؤساء الكهنة في ذلك الزمن كان ظلمة لكن وقع في يد الله فعمل بكم خيرا. مبنى بيلاطس كان ظلمة وخيانة يهودة كانت ظلمة وحسب الكهنة والشموخ كانت ظلمة وكل هذا. دخل في قضية الخلاس ربنا ما بيحطمش هذا بس يستخدمها للجيس يغير المسيرة بتاعتها يخرج من الدات حلاوه يخرج من الدات الحلاوة يطلع من الظلمة شيء مفيد لما الأرض يساربت لربنا ما قلش ما يأكل خراب إنما ما اشتغل. اكتبع اشتبع نحن دائما ندين في الأشياء ولا نعمل العمل الايجابي البناء مثل ما عمل الله كانت الأرض كذبة وخالية وعلى عدد غمر ظلم وروح الله يرش على كل إذا روح الله كان موجودة منذ البدء وقال الله ليكو نور إذا نطق الله كان موجودا منذ البدء وهنا نجد حالوث الأطبس الله وروحه ونطقه في سورة الوحدة إله واحد آمين هو نطقى الله وكلمه الله والروح القدس هو روح الله والآب هو ذات الله الله كان موجود خلف السماوات والأرض وقال وضقت بكلمته عمل العالم وروحه بيرس على كل شيء إذا قدت ست يالوث من جداعة العهد الجديد بموجودة من أول الآيات في كفر التكوين وقتل الله بين النور والظلم ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا الظلم اعطاها وجودا واعطاها اثما لكن بعد سمح ان يكون لها سلطان ان هذه ساعتكم وسلطان الظلام ربنا في عامل الكل معاملة في منتهى الوقت والجمال حتى الشتاء اللي بمذكر وحتى الشتاء لما جيت وقف اولاد اللحظه قطه ايوب لم ينتحروا ولم يورخوا قال لو جيت من, من التمشي في الارض فيها معلش لون يخليك تتمشي في الارض وتقول فيها وانت كلك تتابع له هل وضعت قلبك على عبدي أيوب ليس نسك قاعد يحتاج أنه هاي السلطان على أيوب انه خذ سلطان ماذا عليش عبده معاملة الله الرقيقة لم تشمل النور فقط وإنما شملت الظلم هيدا طيبت كل ما سلحكاية بيشني أبيضة إبادة وس صافنا الله بين النور والظلم أقرى بها بيك أنك بين النور والظلمه النور الذي فيه تبعد عن الظلم الذي فيه وكأن النساء وكأن النساء يوم وشده هذا النور الذي خلقه الله في دلتو فصله تفصيلا في اليوم الرابع لما خلق منه القمر والشمس والنجوم لكن ماتت النور كنور كانت موجودة من أول يوم لكن ترتبط في اليوم الرابع مرضو دي تريني ان ربنا بيعمل كل شيء في وقته أشنا بوقت أمام هذه السورة ونبارك ربنا يقول مبارك, مبارك أنت يا رب لأنك أوجدتنا ومبارك أنت لأنك خلقتنا على صورتك ومثالك ومبارك لأنك أعطتنا فكر عن حكمتك وعقلك وترتيبك ونظامك وفدوءك وطول بالك وصبرك على كل شيء لكي يكون في حينه الحسن ونبارك انت يا رب لأنك لم تخلقنا في اليوم الأول انما رتبت كل شيء لغاية لما اكتشفت الصورة وكل الاحتياجات أصبحت موجودة فلقتنا بعد ما مختبت كل شيء أمامنا المسيح في الادبيه أن ماضي لاعد لكم مكانا وان ضيعت واعددت لكم مكانا اوفي ايضا وااخذكم الي حتى في الفليحه عمل كده حراء و ادم نشلاكم له انا ماضي لاعد لكم مكانا اود بالارض اود بالنور اود بالسلف اود بالزرع اود بالحيوان احسن ال... اليابسة على الماء هرتب كل حال وان ما ضيت واعددت لكم مكانا تاتي واقول ليكن هذا لتكن شواء بعد ما رتب لكم كل حال بس انكم تبركوا شري انا تقعدت لكم مكان فردونه ده عجيب فادقوني كل ما في هذا الكون كان منهبينه عشان كده بنقول من اجلي رفعت السماء ليه سقفا ومخطبت لي الأرض لكي امشي عليها من قبل أصبعك كريعة الحيوان أنت من قبل الجنة البحر كل حاجة ربنا يقول يقول لسورس آدم اللي بجهنه كل جلهم سواء كعقل وعقل بيه يشلقهم يقول لسورس آدم استنع حبيبي شوية أنا هشلقك بعد ما وضع كل حاجة على الشيء. أصلاء بعض ما كل حاجة علشان أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه، أخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. كيف دخلت على الارض متربة بسمو باردة ونجومها هذا الجمال، لكن ربنا ساعده ستة أيام إلى أن نسحب لك كل هذا. شكرا دعوني مش بات مع الإنسان بات تحطي مع الحيوان نلاحظ اللي ربنا خلق النبات في الأول وبعدين خلق الحيوان لأن الحيوان هيتبذل على النبات. يبقى لازم أخلق له النبات الأول عشان لننطلق الحيوان يلاقي حتة يعيش فيها ويلاقي حاجة وكلها ويلاقي ملن بيها يشربها ويلاقي كل حاجة الله رتب بالنبات للحيوان ورتب النبات والسعوان بالإنسان ورتب الطبيعة كلها وخلقنا أثيرا في اليوم السادس بعد أن رتب كل شيء من هجين بشيء من طلو مبارك إنسى ربك كل أعمالك كلها بشكلة قد سنعطر وكلها من هجينك والعجيب من هذا العالم اللي سله ربنا من هجينك خلعوا من أجل حتى طبيعتنا الماديه يعني بعدين لما يدينا طبيعه روحيه مش هنحتاج للنبات ولا للحيوان ولا للارض ولا للاي يقول لك السماء والارض تزولان هنسوي هذه الفتحه ونفتح صفحه روحيه ليكوا في الابديه طب والصفحه الاولانيه وانت عاملها كلها على الشوكه ولما احنا نلبس يا رب جسم روحاني ما يحتاجش من الحبات دي خلاص يا حبيب يقول لازمه السماء والارض والأرض تدولان أنا يوحل أبشرث أرض جديدة وسماء جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضايت ولن تعودت وقداني بعد خلاص مش محتاج الله أنا عملتهم علشان لما تحتاج لهم شيء مفيش زائل مفيش داعي لما نحض الثمر الزي بتعمل كل ده علشانه ولما يدلوا طبيعة تاني سيجيب كل الحاجات دي فمستعد بكل رقم خلاص حبيبي ونشمج طبي وبعدين وبعدين انا هددك طبيعة جديدة الطبيعة الجديدة دي طبيعة روحانية لا تجوع ولا تعتش ولا تنعس ولا تتعب ولا تمرت ولا اين المتبعه الرسمي عايزه جوه الرحمن اه ابو جوه الرحمن يمر الزاج انا ماضي لاعد لكم مكانا وان بيت اعددت لكم مكانا سآتي ايضا واخذكم إليه في سته ايام اخرى بيشتغل فيها ربنا في الابديه يحضر حربانه كل حد وحينئذ سندخل في السبت الكبير الذي لا ينتهي الذي لم يكن الله عنه كان مساء وكان صباح يوما تابعا هذا هو السبت الأبدية الذي يرمي فيه السبت العادي في النشنة العشري نصر في على طول وتنقضي أيام نتبت على الأرض وندخل في اليوم السابع الذي هو الأبدية اذا نوم السبت المسترح فيها كانوا عرب وثلاث يوم اللي استراح فيه من القضاء على الخطيئة والشيطان والعقودة والدخين والحدات اللي هو يوم الحد اللي احنا عايشين فيه اللي استراح فيه فعلا في بعد ان قدب الخلاص وهذا اليوم الاحد اللي هو اليوم الثابع حاليا يرمز فينا الكبير الذي هو الابدي وهي يعيش ربني فيه وليس ربنا بيرتب وبيقول انا برتب لكم. بترتب لين يا رب. نظرت فوجدت نحر ما حي ووجدت شجرة حياة ووجدت أشجار على الجانبين لبيحتقالي يوحن بيرث فيها ردنا وبدمش كعورة شنينة سماهية وبعمل لها 12 بوابة وكل باب بوابة عبر, عبر, عبر, عبر على الحجر كريم وإيه ثاني أردت وسوف لا يكون هناك ظلمة لأن الله ينقذها ولا يحتاجون إلى ضوء شميس ولا الى ذق قمر لان ربنا هو اللي وإذ واجتني شغلانه طويله بعد لكم مكان واتي واخذكم إليه ده ده برضه وانه ربنا بتقل خالص قاعد اشتغل تمام ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل ربنا بيشتغل يحضر لك من عمرنا يعني الابديه دي بتاعتك خطرف لا مصدقتش Però è bene diretti, diretti che stai vedi